بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبان كتاب كجيرو الحديث السابع والسلاثون حديثة الدمي تربقفة عن ابن عباس رضي الله عنهما الله بن عباس الرأو دهتم رب الرهاجالة ar sallallahu alayhi wa sallam rasul rabbi ar-raudis yarwihi ar-rabbihi war rabbi isanir raudis Kesati palanige inna allaha kataba rabbi wanqari baddu hamtul thumma bayyana dhalika irgakana lachu addamba sejira فمن همم نمن يادي بحسنه وان غاري لم يعملها كان حجتين كتبها الله عنده حسنه كامله دلغا غاري اقوان درجه جوده اثاب الرس و ان هم بها فعملها يو يادي دلغي كتبها الله عنده عشر حسنات كأن دلعتي دتشا غلي إسابر الرسأ إلى سبع مئة ضعفين أجد تشابة رباطه إلى أضعاف كثيرة أجد تشوه الدو وإنهم بسيئة يهمت يعدي يعملها هندلجن قتبها الله عنده رب برد إسابر الرسأ حسنًا دلقا غاري قوتو يوهمت همتو ما يعدى اني كان دلق ربي بجحشة قديسو تات وين هم بها فعملها يوهمت همتو يعدى دلقا عن أرقام سيسين دلقا كتبها الله سيئة واحدة دلقا همتو تقتي الرتب الرئيسة رواه البخاري ومسلم هديث بخاري مسلم توديس في صحيحيهما صحيح إسانيك يستيء بهذه الهروب قبير وامقنان فانذر يا أخي لا لي أبلي السكية وفقنا الله وإياك أنا في سل رب خيرتيا وفقوا إلى عظيم لطف الله تعالى أكد ربي جران معلاف وتأمل هذه الألفاظ ججو تكنين تلي وقوله جج إساء عنده جتشن إشارة إلى الاعتناء بها اتياده تنقجلشا كاملة جتشن أمو للتأكيد وشدة الاعتناء بها ذبما قد يجب السني قجيلا اتياده نوهما وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها حمت إن يا دي رب جتش إيسكيس ست أكجنه كتبها الله عنده حسنةً كاملةً قاري قوتو إساب الرس جده فأكدها بكاملةً كاملةً جده قد جابيس قوتو جده وإن عملها يؤهجته كتبها الله سيئةً واحدةً رب دلي تقتي إتبار رس فأكد تقليلها بواحدةً إكين أي شيء تقطي ولم يأكدها بكاملة وتو جدء قديم جبسينة تقطي قفا جدء بالله الحمد والمنة فارون كربيتي قلني كناني لن تربيتي سبحانه والكل من تيساتي لا نحصي ثناءا عليه ربي كنرتي فارون أنجلافنا ولينهنجن وبالله التوفيق عندما يكون ربي تيجد ربي تيجد ربي تيجد حقنا ما تريد أن تكون نام توكو حمتو يو ديسة سبباتو ملي دلما قولنا توكو حمتو إن ديسوسو ني يادو ما قلبي إسا قفر يو سينين ياد قارئ توي يسأ كتبه ما ماله بوعن قلب يسأ أنت إنين عدي سكتتك ضبته مكنا كلمتها هم تو يادى مرته كجد كني مرانو أبا كأكناكني جو سلامتك أودمه جو سيدك هو دلغاك قلب تتأتي أك وحداني من رب فشكو أك بونو أك أهيجو Rakko abatjettu, niin me kannan kun. niga fatama, kaava tämä. Yrögarin, noma josakki Rabbi fa abatte, imana kestävähun niärgema. Kalammeta, vanuma, äämen ma Kalbi isar ryytä, kalbin isar isan haasovt. Lakin kalbi isar ryytä imale alampani. Ka مالت يا نارين نميت كان أكنة تيا ده كوني كوني لين كي قلبي إيشات تيا دينيك أبى ما تجرا على كل هالوان قلبي يا دنوان نمنه الدلجين ربي إرنا ما تريتنين جرا الحديث الثامن والثلاثون حديث سد سدمة سد تفأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رود في مرب الرها جالت نجده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجرا إن الله تعالى رب قدان قال نجر من عاد لي وليا نمجا للي كيان عدو منه فقد آذنته بالحرب لولا للأتبنوا بيسسه وما تقرب إلي عبدي قبرتك ينتن لياتوا بشيء وهين أحب إلي وانت سنجالة ما كته مما افترضته عليه وان أن إسردت در كما قل إن كتهي شالا ولا يزال عبدي جبرتك ينديم يتقرب إلي قارك يترياتورا بالنوافل سناد لقودان حتى أحبه حق أن إسجالة فإذا أحببته قبر التكية يوجالت له كنت سمعه لقيت إسا إساتي الذي يسمع به كإن قاري وخيرتي خيري وبصره أقري إساتها الذي يبصر به كإن وان قاري تنفقه ويده هرك إساتي التي يبطش بها كإن وهي انقبت خيري ورجله لك إساتي التي يمشي بها خير خيري تنديم ولئن سألني يون غافة نقلت أعطيته نكناب ولئن استعاذبي يونت مغنفة لأعيدنه إسبا ثوائن اتنا مغنفة سنجلاج رب كإن حديث نكونين من رب جالته جراته نمرب ربي الان لولا اتباني جرجتوا اراهو الحديث التاسع والثلاثون حديث سدمي سغلفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله تبارك الراحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال بجرا الله ربي إن تجاوز لي عن أمتي أمتك ياب إرنا دبر الخطأ واندق القرنيفي والنسيان وانسان دقة وما استكره عليه واندرك في فمني هجة اللي يجر حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهاقي وغيرهما حديث نكوني ربيك ربي كإنا فضلين سني واسلكي سات ربنا من كابو توقفان دعو جورا دعو جورا جت كوني وانغاري هو جد دجدي يو هركادو بين بده جت شو كلام ماتا دعو قلبني سا يادتين كسدافا دلكاما نم نيسا جدة همنان الحديث الأربعون حديث أفرت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله ابن عمر الرأودة فمر بِالراه فم جالت نجرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربيك أبي بمنكبي تقوكي يا قبيه فقال نانجرة كن في الدنيا كأنك غريب دنيات القنمبيا به تهي أو عابر سبيل يوقا كنا مكرادا جروته جدانيا هذا من هيجرة وكان من عمر عبد الله بن عمر تهجرا يقول كجلو إذا أمسيت يقل قلفت فلا تنتظر الصباح نابريتين أجني خيري إذا لقت و إذا أصبحت يقلم فت فلا تنتظر المساء ها قلفتون أجن وخذ من صحتك يروف اياك عبده له لمرضك ويتئب امتي وان ومن حياتك جروته ترى دلقت له لموتك واندو اتيتي سيتلو رواه البخاري رب النهاغل والرخيرين ايو حديث نكون ايه ولم افكين ستكبته توقف نام <تصفيق> نكراديمو أكنام بياتي متي بقوم أرجع توا مرا يمحتاجو ولت توا أبعته كنا فتيل دللا جاسينكي ولق أبعت بيجيتو كلام نتا نما كراديم مسافر جند كراديمو برومة دبرملي واقساتي أبدانه إجارته كنا من الدنيا كيساتي تللي أقصت تجرتني دلقت له آخرة في ذكر مخرجي موسني الحديث نكتان أن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بن العاص الراوية فمرب الرها جالت نجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لرب نجرة لا يؤمن أحدكم تقوم كثنه أمن حتى يكون حاجة هدتي هواه لما جئت به في إيه إسا وان أن أفين جلا ديما والرسول ربي أفين جلا ديما ملي نمتق إيمان لسان جيرو جئتون حديث نكوني وان هوا نذبتتوا هوا جئتون وان قلب نما فيه في إيه أكا شريعات هوا هناك أكرا رسول ربي، وفنينين تهو قبى إيمان ننجروجت، إيمان ننجروجت جون كني الله إنت يا جوتو لينتا هن دعاه فجنن، وان لم المسلم إتتين تهو يوم قباتين مسلم ما وحيه يوم قبوجت جو كجوتو إيمان نجوتة من الجن أم ما ورسول ربي، وفن كيسا وان إيمان نما يوم نما الحديث الثاني والأربعون حديثني أفرتمي لما فى أن أنسر رضي الله عنه قال أنسر رأودي فم رب رهاجالة نجده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقه يقول كجد قال الله تعالى ربي قدان نجده يا ابن آدم يا علم آدم إنك ما دعوتني وأنك ورجوتني وأنك جلت غفرت لك سيء أرارما على ما كان منك وأنا مسراته الليته ولا أبالي هاجات يا ابن آدم يا إلم آدم لو بلغت ذنوبك ودلينكي جيت عنان السماء دوم السميدة ثم استغفرتني إيقانا أرارما نر برباد غفرت لك سيف أرارما يا ابن آدم يا إلم آدم إنك أتي لو أتيتني أدون أطرفتي بقراب الأرض خطايا دا تشيغو لا تشرك بي شيئا كانت شركين قوني لا أتيتك بقرابها أنس دا يا دوبا ارارم ربي كي نا ربي نوها ارارم كوني اخرا حديثة أربعيناتي اتي جل قبر راخفني هاغدو ماك قراني كونس احاديث اوعدن اسلاما كي ستي ارغامو وان هدج جورا هنده في دمه عذاب شريعاته في أحكام هنداك او كي ستي امتي حديثني أربعينا بربات كثرة ربي الآن ور الحديث كنا قرأيه الر أبو فت من ثلاثة بيان أراء ذو الحج سدي ساعة كنت ق في دقيقة كنت تقطت جسني بيا دلبتا قلقلة بركمة توقف لب أفور في أفور تما مجالا جدا منطقة صناعياتي